وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ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 وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَضُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا, لآتوها وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَمَا الَّذِي يُرْشَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم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 الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين We will مرتين it لها them twice, يا نساء will give it to them وَلَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى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 إِ المُسلمِينَ وَمُسلماتِ وَمُؤمنِنين وَمُؤمنِناتِ وَقانتين وَقانتَاتِ وَصَّادِقين وَصَّادِقين وَصَّادِقاتِ والصَّابِرينَ والصَّابِاتِ وَالْخاشِعين وَالخاشِعَاتِ والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين وَالْحافِظينَ فرُوجَهُم وَالحافِظاتِ وَذكِرين وَالذكِرينَ اللهَّهَ كَثيرَ وَالذكِراتِ أَعدد لَهُم مَوْفِرَ أَعََّ اللهَّهُ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 وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن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 يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ بْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ is not to decide only causes his mentee but desire not to exceed them and t be解kan by لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أي يئذن لكم إلا أي يئذن لكم إلى طع غير ناظرين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 ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانوا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهن من جلاب بهن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 والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني wherever they were arrested, take them and kill them by مِن them the sin of Allah is in those who died قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا قاليدنا فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب في النار يوم تقلب وجوههم في النار نا اطعنا الله وطعنا الرسول وطالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبرا انا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً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 So we should have made it, and we should have made